أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشانوا الرسل من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخِّلُ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَאَ أَنْتُمْ هَאَ